بير باب بير باب وقافات كروفي فيرو بوعبياني وأتى القصيد به أروى الالحاني وفي أرض غير قد مادت مستجوعة بفارائد الأموال والتبياني نبدي الجمال على غصن بائكم. لي فواح عطر الورد والريحان أم قد أبدت جمالا خافقا صنعت قال من جمال هاني ومجدات بنت القصير قد سارت بالنوري في اللحاي والأركان ولي أجلي أشواق الحروف تأنق. تحكي بها الفعل بالإيمان وجد قد ابتدت حديثا شامخا قسمات وتومض الخير في امعانك أمادي لي أملك السماء تزينات برقة بروق الخير والإحسان وما رام حادث خير ينجلي تلك ابنة العاو في ارتقاء ساني بدر قد توهج نوره جم قد ختمت بحسن مساكب حيث تراه باطياب الهطلاني أما انتصار فإنها قد حلقت متا حزاجرا في ربوع جناني ولي اجليل اللؤلؤات المعاني قد سامت القت بها ام طيبا بمااني والكون يشرق من روابي كل ما ظهرت والخير في يفناني وهناك من امل ترى كل المنى تربق قاصد السعد بالاوزان التي أضحات بخير ما كانت تهب الجمال برفعة الايمان وما صنعت بهاء حاضرا بنت النحيتي ونورها نوران وكذاك كعائشة احتوت كل الهنى جعلت ما نبيعوها إلى الضمآن أما لي فاتنا فالقلوب توجهت وتوجهت في السير للرحمن وجواهر السري بدت في روعة تهمي بغير تأقور وتواني ولينوف مرتفع عالت بفي عالها فوق الساحب بدون ما نقصاني وعهود إن لها الفجات زياد سرتا قد كاف علات وإذا الهنوف بدأت فإن سما أنا تبد الساحابي أفضل السكبان يا طالبات الخير يا نبض الوفا يا قصات لمعت كمل عقياري يا من آبنتم كل خير بارقا ألبستوم من أروع التجار. هذا التخرج قد بدى في رونق قد جاء شكرا هكذا للمنى شكرا, شكرا إله الكون إن قلوبنا فرحت بما قد زال من أحزان فالحمد لله الكريم بفضله والشكر حمدا خالق الإنسان Ooh, ooh,